الله اكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله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 حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله